خصفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان ينله او لا يستطيع ان ينله فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراه من ترضون من الشهداء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 والله بكل شيء عزيز